رسول وحسين ونعم الرسول إليه العترة الصالحة لقد بايعوا وقد خذلوا وغدرته ذايا وواضح عقيل فددت النفوس لعظم رزيتك الفعد ونبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمع نيل ما لحيا لأنك لا يمتر ومن شربة لانك لم ترو من شربة سناياك فيها يا غد طائحه يا يا رموك من القصر اذ اوثقوك ومسلما رَمَوْكَ مِنَ القَصْرِ إِذْ أَوْسَقُوا كَفَمَا انْسَلَمَتْ فِيكَمَن جَارِحَايَ وَسَحْبَانَ تُجَرُّ أَزْوَاقُهُ أَلَسْتَ راح يا يا يا يا يا قضيت ولم تبكي كالباكي ما حد بكى عليك يا مسلم ما ما حدناه عليك ان شاء الله انتم تعوضوا مسلم تبكوا عليه وتنوحوا بعد هي قضيت ولم تبكي كالباكي أمالك في مصرين نايحا يا يا لا إن تقضي نحب فكم في زرود عليك العشيه جميل نائحه من قلنا عليك يا مسلم وكم طفله لك قد اعول عندك قد أعولت ودمعتها في الحشا عززها الصبط في حجره لتردو في قربه فارحة